خصرياً على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين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 ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين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 نار ودوه اليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل في ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنوده كانوا خاطئين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 أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَّعَلَّكُمْ تَسْقَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 ني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ليد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون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 واستكبره وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم اليلا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين وجعلناهم امهتا يدعون الى وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْضُوْحِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُوَّنَ الْأُولَى بَصَائِرَ بصائر للناس الناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن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 بما قدمت أيديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلم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 وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجَرَهُمْ مرتين بما صلوا ويدرؤون بالحسن السيئة ومن ما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو وأعرض عنه وقالوا لما أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.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 بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارفين وما كان ربك مهلك مُهْلِكَ حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها الظالمون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 نها وصر مدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأك بليل تسكنون فيه أ تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه ولتبتغوا من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 الحق لله وظل عنهم, عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنون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 واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امنا الله علينا لحسف بنا ويك انه لا يفلح الكافرون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 له الحكم واليه ترجعون تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com